دخلك لا تحيرني نار الفرق تحرقني أكحل بك يم تلعب أحلفك بالظنى وحسين دخلك لا تحيرني نار الفرق تحرقني دخلك لا تحيرني نار الفرق تحرقني احل بيك يمتلعين احل فك بالضلع وحسين احل بيك يمتلعين احل فك بالضلع وحسين تقل بعدك هدمركني تقل بعدك هدمركني حانيت شكتر حانيت جارت عبراتي شحت بحالي تحتاريت على اسالبي عاتي عنك استنقب يا عاتي <تصفيق> وصل احرافك لتمطط توصلك اسمى غاياتي كبدها ما ترملت يصفر هدم عاتي يصفر هدماتي يصفر <تصفيق> هدم قدمو <تصفيق> عنهار انا لمن غيبتك من دقت منهار تبع طرقك لا تحيرني تبع طرقك جنني دخيلك لا لا تحيرني نار فرقت لا تحيرني نار تحرقني احل بيك يا متلعين احل فك بضلع وحسين بيك يا متلعين احل فك وحسين يقل بعدك هدمركني يقل بعدك هدمركني اماما وسيد المولاي اذاكر واحد اسمي انا المجنون حق بهاي لان حبك طلب دمي لان حبك طلب دمي اشتقت مشتهج الماي ادبل وانت مو يمي يا راح حبك وبر بحساي انا القلب محبتك مرمي محبتك مرمي عاود تبغي بيتك ناحيت لك صوره توصل ناحيت عاود تبغي ناحيت لك صوره توصل ناحيت وصلت دلالي من حزني دخلك لا تحيرني وصلت من حزني دخلك لا تحيرني لا تحيرني نار البرق تحرقني دخلك لا تحيرني نار البرق تحرقني وادك هدم ركني يالوادك هدم ركني يا لوبي المهدي لك ملهوف طارج يمتى القلب ناداك يا صالح صلات الفرج اصليها لوفرجك اصليها لوفرجك يا لوبي لك ملهوف طارج يمتى القلب ناداك وصالح صلاة الخوف أصليها أنا بفرقك أصليها أنا بفرقك يلمهدش في دلروب جارح يتفتك بذكرك صرت أنت الدول موصوب قلي يوم قلي وين ألقاك وصلك للجارح وسطي الرقم ما عارف وصفه وصلك للجارح ما عارف وصفه شو وصفك وانت ساحرني دخلك لا تحيرني شو وصفك وانت ساحرني لا تحيرني دخيلك لا تحيرني نار الفرق تحرقني دخلك لا تحيرني نار الفرق تحرقني اكحل بك يا متلعه ودك هدمكني طال غيبتك والروح ما تتحمل الفرقا تغيب الروح عن تروا روحي في ما لحظه الملجأ لحظه الملجأ خصن اللي سجاد بنا دفل ورقه ورقه قلب اللي انطفى مجروح خيطة و هجرة كيف تدقين خيطه, خيطة بحضرة العباس ما تعرف وين الناس خيطة بحضرة العباس ما تعرفيني من الناس لأن بعدك سبب وني دخيلك لا تحيرني لأن بعدك سبب وني دخيلك لا تحيرني دخيلك لا, لا, لا تحيرني نهر الفرق تحرقني دخيلك لا تحيرني تحرقني أكحل بيك يمتلع أحلفك بالضلع وأحسين أكحل بيك يمتلع أحلفك بالضلع وأحسين يقل بعدك هدم ركني بعدك هدم ركني الإخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلائي أداء الرادود الحسيني المبدع بارق الحمداني الكلمات للشعر الحسيني علي جواد الشمري